بوك تو شيشيم ستون ستون ببانك في البانك في البانك اني غوطي لفتوح حشبون بانك اريد ان افتح حسابا أريد أن أفتح حسابا زي هادركون شلي هنا جواز سفري وزو هكتوفت شلي وهذا عنواني أني معنيان لهفكيد كسف بحشبون شلي إ نقود في حسبي إ نقود في حسسابي لم شخ كف ما ح شلي أريد صح نقود من حسسابي أريد حب نقود من حسبيان بل تفسي خ أريد أن السمة كشوف حسابي أريد أن أستلم كشوف حسابي أريد أن أصرف شيكا سياحيا, أصرف سياحيا. كم قيمة الرسوم؟ كم قيمة الرسوم هي خان الله لحم أ ينبغي أقع؟ أ يجب أقع أن م لعظغات فم مجرمانيا أنتظر حوالة من أمانيا انتظر حوالة من أمانيا؟ זה מספר חשבון הבנק שלי. هنا رقم حسابي. هنا הונא רקמו חיסאבי. האם הכסף הגיע? אל-ווסלת אל-נקוד. אני מעוניין להחליף את השטרות הללו. أص هذه النقودريد أصرف هذه النخود زك لغم حتاجدولارات أمريكيةحتاجدولاراتاميكية تنلي بكش شتغ تنم من فضلك آطني اورااق نقدية صغيرة من فضلك؟ اواق نقدية صغيرة شكن سبات هل يوجد هنا صراف علي هل يوجد هنا صلي كما صف شارع لمخكم المبلغ الذي يمكن صحبهكم المبلغ الذي يمكن صحبهه؟ بإيلو كرديسي أشراي إفشار ليشتمش؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ بنولة www.book.de למצוא את הטקסט ואת הספרים.